المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وما على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم وأكرمنزلهم ووسع مدخلهم واغصلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم برحمتك إذا صلنا إلى ما صاروا إليه تحت الجناد والتراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدعنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هم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 هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحم وذوي أرحامنا وأصحابنا وعلمائنا وشيوخنا ومن أوصانا واستوصانا بدعايا الخير ولمن له حق علينا يا كريم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وذن من أعداء الدين وحم حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم أبر لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم ربنا عز جارك وجل خناك وتقدست أسماؤك اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم انج المستضعفين في كل مكان اللهم انج المستضعفين من المسلمين في سوريا وليبيا اللهم اصلح احوالهم اللهم احتضن دماءهم اللهم احفظ اعراضهم اللهم احفظ شيوخهم وأطفالهم اللهم إنهم في حاجة عاجلة إلى رحماتك فأنزل عليهم رحماتك يا رحمن يا رحيم اللهم أنت نصيرهم وأنت عضيدهم وبك يقاتلون اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم عدوك وعدوهم اللهم اهزم اللهم اهزم عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم أصلح أحوال المسلمين في اليمن والصومال وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير فوق ما نرجو ونعوذ بك من الشر فوق ما نحذر يا من لا يخذ الوافدون على اكرم من ولا يجد القاصدون ارحم من يا خير من خلى به وحيد ويا خير من سعة عفوك مددنا ايدينا الى سعة عفوك مددنا ايدينا الى سعة عفوك مددنا ايدينا فلا طولنا الحرمان ولا تبلنا بالخيبه والخسران برحمتك يا رحمان صل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه